بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليهم محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو إلى آخره يذكر هنا رحمه الله مسائل في الطلاق قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الأنكحة ثلاثة إما أن تكون باطلة وهذه لا يكون فيها طلاق ولا خلع وإنما يجب فيها التفريق بين الزوجين فلا يقول القاضي فسخت النكاح الذي بينهما لأنه أصلا لم ينعقد وإنما يقول فرقت بينهما نكاح باطل مثل ما فيه إيجاب ولا قبول رأى امرأة في الشارع وأخذه وقال هذه زوجتي النوع الثاني أن يكون النكاح فاسد وهو النكاح المختلف فيه مثل النكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود أو أن يكون الشهود فساقا غير عدول وهذا النكاح يقع فيه الطلاق ولا يقع فيه الخلع لأنه أصلا واجب التفريق بين الزوجين فيقول القاضي فسخت النكاح الذي بينهما ولا يقول المرأة إذا طالبت بخلع ردي له شيئا من العوض لأنه أصلا يجب التفريق أيضا فلا نلزمها بعوض لأنه عقد فاسد لكن الطلاق يصح فيه لأنه ليس فيه عوض ونوع الثالث أن يكون النكاح صحيحا وهو المكتمل الأركان والشروط ومنتفية فيه الموانع فهذا يقع فيه طلاق ويقع فيه خلع ذلك قال مصنف رحمه الله ولا يقع وقال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه فيقع فيه الطلاق فيصح أن يطلق الزوج زوجته إن تزوجها بلا ولي لكن لا يخالع ذلك قال ويقع الطلاق نح نعدها عليه طلقة فلو, فلو طلقها ثم انتهت العدة أو لم تنتهي وعقد عليها عقدا جديدا نحسب عليه الطلق الأولى لأنه نكاح مختلف فيه فاسد وليس بباطل فيقع الطلاق فيه ثم قال ومن الغضبان يعني يقع الطلاق من الغضبان على أي نوع من أنواعه سواء كان الغضب شديدا أو كان الغضب غير شديد وهذا على القول المصنف لم يفصل بين أنواع الغضب فكل غضب وإن استحكم العقل ولم يدري ما يقول القول المصنف يقع و ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن إلى التفصيل في ذلك. فقال الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مبادئ الغضب في أول الغضب ويعلم الشخص ما يقول. فهذا يقع طلاقه فيه غضب لكن ليس بشديد. فهذا يقع طلاقه. والقسم الثاني غضب شديد لكن لم يستحكم فيه لم يستحكم العقل فيدر الرجل ما يقول قال شيخ الإسلام عنه وعدم وقوعه أقوى يعني الراجح أنه لا يقع لأن الغضب اشتد عليه وإن لم يستحكم عقله لكنه يغضب شديد ولا يستطيع أن يضبط نفسه فلا يقع على قول الشيخ الإسلام والقسم الثالث أن يكون غضبا شديدا قد أغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول ولا يميز أين هو بل بعضهم من شدة الغضب قد يغم عليه وهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق وإذا على قول شيخ السلامي كان الغضب شديد لكن لم يستحكم العقل وهذا قد يكون غالب طلاق الناس اليوم على قوله لا يقع الغضب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاقه رهو أحمد فإذا أغلق على الشخص وشد عليه الغضب لا يقع على الصحيح أما عند المصنف رحمه الله حتى وإن اشتد عليه الغضب يقع لكن استحكم جدا فلا يدري أين هو لا بالاتفاق لا يقع والمصنف قال ومن الغضبان وفي الغضب يقصد به النوع الأول والنوع الثاني يعني بداية الغضب يقع وإذا استحكم العقل وإذا اشتد الغضب ولم يستحكم العقل عند المصنف يقع ويتأملت العدل أن الغضب إذا كان شديدا والإنساني لم يزل عقله فقد يتصرف تصرفات يندم عليها ولا يملك نفسه عند الحديث بها فإذا أوقع عليه الطلاق والنبي عليه السلام يقول لا طلاق ولا, ولا عتاق في إغلاق إذا خذنا بهذا الحديث نقول من كانت هذه صفته لا يقع عليه الغضب والدين حكيم وعظيم لا يلزم الشخص بما لا يقدر قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فالغضب الشديد قد يصل فيه إلى مرحلة كمرحلة أول السكر عندما يسكر الشخص فكما نمنع وقوعه في هذه الحالة كذلك نمنع وقوعه في هذه الحالة ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الوكالة في الطلاق الوكالة في الطلاق إما أن تكون لغير الزوجة أو للزوجة لغير الزوجة قال ووكيله كهو يعني ووكيله في الطلاق كأنه هو المطلق فلو قال شخص لآخر وكلتك في طلاق امرأتي فيقول مثلا زوجتك طالق يقع الطلق لذلك قال ووكلك هو يطلق واحدة ومتى شاء يطلق واحدة إذا لم يعين له العدد فلو قاله يطلق زوجتي فلا يقع لطلقة واحدة فإذا قيل لماذا يوكل الشخص غيره في الطلق نقول إما أن يكون يستحي أن يذهب عند القاضي فيطلق وإما أن يستحي أن يذهب إلى أهل زوجته فيطلق أو لغير ذلك من موانع حتى ولو لم يكن هناك موانع يصح الطلق من الوكيل قال يطلق واحدة ومتى شاء فلو قال طلق زوجتي له يطلق الآن وله يطلق بعد سنة قال إلا أن يعين له وقتا مثل يقول طلق زوجتي يوم الجمعة القادمة إذا ما طلق يوم الجمعة القادمة لا يقع طلق وعددا يعني إذا لم يعين له عدد طلقات تقع واحدة وإذا عين له قال له طلق زوجتي طلقتين ثم طلق, طلقة ثم طلق طلقتين يقع. لأنه يقع طلقتين اثنتين لأنه عين له العدد أما إذا لم يعين واحدة ولو قال له طلق زوجتي ثلاث طلقات ثم طلق الوكيل زوجته ثلاث طلقات. قال لها اليوم أنتي طالق. ثم الأسبوع القادم قال لها مثل اليوم قال زوجتك طالق. ثم الأسبوع القادم قال زوجك طالق الطلقة الثانية. ثم الأسبوع الثالث قال زوجتك طالق الطلقة الثالثة يقع طلق. هذا هذا القسم الأول وهو أن يوكل غير زوجته في الطلاق. القسم الثاني توكيل الزوجة في طلاق نفسها قال ووكيل امرأته, كوكيل ووكيل امرأته كوكيل نفسه يعني له أن يوكل امرأته في طلاق نفسها كوكيل نفسه فله أن يقول وكلتك في طلاقك مني تلقى واحدة فإذا قالت طلقت نفسي منك تطلق لذلك قال ووكيل امرأته كوكيل نفسه وله قال لها وكلتك في طلاقيك مني طلقتين اثنتين بعد سنة فإذا مضت سنة وقالت أنا طالق أنا طالق منك ثم بعد يوم قالت أنا طالق منك طلقة ثانية يا صح وهكذا وله أن يطلق امرأته أو امرأة وله أن يوكل امرأته أو امرأة اخرى لطلاق زوجته الثانية مثلا فله أن يقول وكلتك أن تطلقي عني زوجة الثانية فقالت زوجتك الثانية طالق يا وكذا لو قال لأخته وكلتك أن تطلقي زوجت زوجت زوجتي فقالت أخته زوجتك طالق تطلق فالمقصود أنه إن وكل امرأة سواء كان زوجته أو غير زوجته أو وكل رجلا في طلاق زوجته يقع وطلاق الغضبان إذا لم يستحكم إذا اشتد ولو لم يستحكم العقل الراجح نهو لا يقع. وان الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه كما سبق. والله وعلم صلى الله عليه وسلم محمد. من أكثر موانع الغضب من أكثر موانع الطلاق الغضب. لذلك لو سألك شخص عن الطلاق تقول له لما طلقت كان غضب ولا غير غضب. فإذا قال في في حال غضب تقول له صف لي هذا الغضب كيف فإذا قال أنا غضبت غضبا شديدا مشدة الغضب ضربتها وضربتني وضربتها ثم طلقتها نقول ما يقع تمام فأكثر الوقوع الغضب ثم بعد ذلك كما سأتي إذا كان في حال الحيض عند غير المصنف أو عند غير الجمهور أو في طهر جمعها فيه كما سأتي إن شاء الله يقول ماذا يفعل الإنسان لكي لا يغضب من أسباب عدم الغضب أولا الدعاء أن الإنسان يرزقه الله عز وجل الحلم يتدع ربك تقول الله مجلن بعدك الحلماء اللهم ارزقني الحلم وهكذا الأمر الثاني إذا استيقظ الشخص من النوم يذكر الله ثم بعد ذلك يتوضى ثم يصلي هذه الأفعال الثلاثة تزيل غضب اليوم بإذن الله كثيرا فتجده مطمئن النفس ساكن القلب قليل الغضب وإذا فقد شيئا من هذه الثلاثة وفقدها تجد أخلاقه سيئة وتصرفاته غير حميدة في الغالب والأمر الثالث أن يدفع عن عينه وعن سمعه ما يؤزه للغضب مثل يغضب إذا لبست امرأته هذا الملبس يقول لا تلبس هذا الملبس يبعدها عنها أو عند مثلا صاحب يحثها على طلق زوجتها أو يقلل من شأن ونحو ذلك يبتعد عنها وهكذا والرجل العاقل الرشيد كامل الرشد الذي يستطيع أن يكسب زوجته إليه بحسن العشر العشرة وحسن الكلام يقول لو شخص وكل آخر وكال عم في جميع عموره فهل يقال طلق لا لابد من التنصيص على الطلق يقول إذا كان للرجل أكثر امرأة ووكل غيره الطلاق في الطلاق دون أن يحدد له امرأة معينها فعلى من يقال طلاق بينهم يقول ما هو ضابط الغضب الشديد من أسباب الغضب بعض الأمراض مثل الضغط تسبب الغضب مثل مرض السكر يسبب الغضب فإذا استفتاك أحد تسأله هل في دوافع الغضب في كذات في سكر في شيء مريض نفسي ثم تقول له صف الحالة كيف وكل حالة تختلف عن الأخرى والمجيب يجتهد في أن هذه استحكم عليه الغضب أم لا في وصف تلك الحالة لكن الغالب يصار فيه مشاجرة وضرب يستحكم العقل. فعلاقه الشيخ الاسلام مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق. غدا ما في درس في الأسبوع القادم ما في درس إن شاء الله يصير السبت بعد القادم. يعني عشر أيام ما في درس إن شاء الله السبت اللي بعد القادم إن شاء الله. يقول لماذا يكون ل... لماذا يكون كل هذا التحري في الطلاق؟ لأن الله قال عن الطلاق وأخذنا منكم ميثاقا غريضا عقد إجاب قبول شهود ما نتساهل في حله حتى يثبت حله مدم عقد عقد النكاح فنسأل هل أقوقع كذا ما وقع كذا ما وقع فما نحل يبقى على الأصل أما إذا حل طلقة واضحة يحل العقد ما أن الشخص يستعجل في حل هذا أو يتساهل في حل هذا الوثاق لا يقول هل توكيل مرة في الطلاق يعارض قول المسلم أم ليس يقوم له امرأة المصنف ما قال يستحب أن الشخص يوكل لزوجته يتطلق نفسها لكن لو شخص وكل لزوجته يتطلق نفسها نقول له ولا أحد قال يندب أنك توكل لزوجتك لكن إن وقع نعم يقول أن يتضح دليل وقوع الطلاق في النكاح المختلف فيما الأصل ما بني على باطل فهو باطل حاصل حاصلة بينهم قبل الطلاق ما بني على باطل هم بني على فاسد يعني مثلا عند الأحناف بالشرطين يكون نفس المهر وكفء مناسب للمره أن تطلق المره أن تزوج نفسها هذا عندهم المذهب بالشرطين السابقين فهي تعتقد وأخوهها يعتقد صحة النكاح ويتزوجون مذهب كامل فليس بباطل وإنما فاسد اجتهدوا في مسألة قد يكون خطأ فيها فنوقع الطلاق فيه لكن خلّع لا وكذلك لو لو شخص عقد بدون شاهدين وقال شخص لأن الحديث لان كحل بولي وشاهد عدل ضعيف وهو ضعيف وقال هذا حديث ضعيف وأنا محدث ما اشترط الشهود فليس بعقد باطل فإذا كان بينهما أولاد ينسبون إليه بالاتفاق وإذا كان في طلاق يقع الطلاق وهكذا لكن ليس بباطل باطل لو شخص تزوج أخته باطل أصلاً، لو زوج، لو رجل تزوج أخته من الرضاعة باطل، وهكذا، نعم، مثل لو شخص تزوج خامسة كذلك، وأنا الصحيح لا ولي ولا بد مشهود، بس لو قال الشخص هذا وانا فعلت ما نقول باطل، أكيد وقع في المحكمة في خلع نقول لا نفرق بينكم أصلاً. لو قالوا نطلق بعوض نقول لا ما, نو... ما نريد العوض نفرق بينكم ونصحح العقد كيف نصححه نقول أحضر ال... يحضر الولي ونعقد من جديد وهكذا.